الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئه جلده ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله إن كنتم تؤمنون ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْزَّانِيَةُ وَالزَّانِي البكران فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِنَّ رِقَّةٌ وَرَحْمَةٌ بِحَيْثُ لَا تُقِيمُونَ عَلَيْهِمُ الْحَدَّ أَوْ تُخَفِّفُونَهُ عَنْهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر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 فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون والذين يرمون بالفاحشة العسائس من النساء والأعفاء من الرجال مثلهن ثم لم يأتوا بأربعة شهود على ما رموهم به من الفاحشة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 فان الله يقبل توبتهم وشهادتهم ان الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والرجال الذين يرمون زوجاتهم وليس لهم شهود غير انفسهم يشهدون على صحة ما رموهن به يشهد الواحد منهم اربع شهادات بالله انه لصادق فيما رمى به زوجته من الزنا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 ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ستستحق هي بذلك أن تحد حد الزنا ويدفع عنها هذا الحد أن تشهد هي أربع شهادات بالله إنه لكاذب فيما رمها به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 بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم إن الذين جاءوا بالبهتان وهو رمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشه جماعة تنتسب إليكم أيها المؤمنون لا تظنوا أن ما افتروه شر لكم بل هو خير لما فيه من التواب والتمحيص للمؤمنين ولما يصحبه من تبرئة أم المؤمنين لكل واحد شارك في رميها بالفاحشة جزاء ما اكتسبه من الإثم لتكلمه بالافك والذي تحمل معظم ذلك ببدئه به له عذاب عظيم والمقصود به رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول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 وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم إذ يرويه بعضكم عن بعض وتتناقلونه بأفواهكم مع بطلانه فما لكم به من علم وتظنون أن ذلك سهل هيين وهو عند الله عظيم لما فيه من الكذب ورمي بريء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 يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين يذكركم الله وينصحكم أن تعودوا لمثل هذا الإذك سترموا بريئا بالفاحشة إن كنتم مؤمنين بالله ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ويوضح الله لكم الايات المشتمله على احكامه ومواعظه والله عليم بافعالكم لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيكم عليها حكيم في تدبيره وشرعه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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم ولولا تفضل الله عليكم أيها الواقعون في الافك ورحمته بكم ولولا أن الله رؤوف رحيم بكم لعاجلكم بالعقوبة يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان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 ما طهر منكم من أحد أبدا بالتوبة انتاب، ولكن الله يطهر من يشاء بقبول توبته والله سميع لأقوالكم عليم بأعمالكم لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيكم عليها ولا يكتلئوا الفضل منكم والسعه ان يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم ولا يحلف أهل الفضل في الدين وأصحاب السعات في المال على ترك إعطاء أقربائهم المحتاجين لما هم عليه من الفقر من المهاجرين في سبيل الله لذنب ارتكبوه وليعفو عنهم وليصفحوا عنهم ألا تحبون أن يغفر الله لكم ذنوبكم إذا عفوتم عنهم وصفحتم والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم فليتأس به عباده نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما حلف على ترك الإنفاق على مصطح لمشاركته في الإفك إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين يرمون العثائف الغافلات عن الفاحشة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 حق واضح لا مريت فيه الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون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 كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون قل الرسول للمؤمنين يكف من أبصارهم عن النظر إلى ما لا يحل لهم من النساء والعورات ويحفظ فروجهم من الوقوع في المحرم ومن كشفها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 ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن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 أَمَرَ الأَيْن أَنْ يَسْتَعْفِ إذا لَمْ يَجِدْ مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ فَقَالَ وَالَّذِينَ يَسْتَعْفِفُونَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِن مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِن عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يُكْرِهُنَّ فان الله من بعد اكراهه غفور رحيم وليطلب العته عن الزين الذين لا يستطيعون الزواج لفقرهم الى اي يغنيهم الله من فضله الواسع والذين يطلبون مكاتبه اسيادهم من العبيد على دفع مال ليتحرروا فعلى أسيادهم أن يقبلوا منهم ذلك إن علموا فيهم القدرة على الأداء والصلاح في الدين وعليهم أن يعطوهم من مال الله الذي أعطاهم بأي يحطوا عنهم جزءا مما كاتبوهم على دفعه ولا تجبروا إما على الزنا بحثا عن المال كما فعل عبد الله بن أبي بأمتيه حين طلبتا تعفف والبعد عن الفاحشة لتطلب ما تكسبه بفرجها وَمَا يُلْبِرُهُنَّ مِنْكُمْ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ الْإِجْبَارِ لَهُنَّ غَفُورٌ لَدَنبِهِنَّ رَحِيمٌ بِهِنَّ لِأَنَّهُنَّ مُكْرَهَاتٍ وَالْإِثْمُ عَلَى مُكْرِهِهِنَّ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ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 وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار رجال لا يلهيهم شراء ولا بيع عن ذكر الله سبحانه والاتيان بالصلاة على أكمل وجه ويعطاء الزكاة لمصارفها يخافون يوم القيامة ذلك اليوم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 وعاقب الله بين الليل والنهار طولا وقصرا ومجيئا وذهابا إن في ذلك المذكور من الآيات من دلائل الربوبية عظة لأصحاب البصائر على قدرة الله ووحدنيته والله خلق كل دابة مما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 والله خلق كل ما يدب على وجه الارض من الحيوان من نطفه فمنهم من يمشي على بطنه زحفا كالحيات ومنهم من يمشي على رجلين كالانسان والطير ومنهم من يمشي على اربع كالانعام يخلق الله ما يشاء مما ذكر ومما لم يذكر إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء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 وما أولئك بالمؤمنين ويقول المنافقون آمنا بالله وآمنا بالرسول وأطعنا الله وأطعنا رسوله ثم تتولى طائفة منهم فلا يطيعون الله ورسوله في الأمر بالجهاد في سبيل الله وغيره بعدما زعموه من الإيمان بالله ورسوله وطاعتهما وما أولئك المتولون عن طاعة الله ورسوله بالمؤمنين وَإِنَّ ادعوا أنهم مؤمنون وَإِذَا دعوا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ منهم معرضون وَإِذَا دعي هؤلاء المنافقون إلى الله وإلى الرسول ليحكم الرسول بينهم فيما يختصمون فيه إذا هم معرضون عن حكمه لنفقهم وَإِن يَكُلُّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ وَإِن عَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ وَأَنَّهُ سَيَحْكُمُ لِصَالِحِهِمْ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُقَادِينَ خَاضِعِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ فَاللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُ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 اتقهم الفائزون ومن يطيع الله ويطيع رسوله ويستسلم لحكمهما ويخفن تجره المعاصي ويتقي عذاب الله بامتثال امره واجتناب نهيه فاولئك وحدهم هم الفائزون بخيري الدنيا والاخره واقسم بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجوا لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون وحلف المنافقون بالله أقصى ايمانهم المغلظة التي يستطيعون الحلف بها لئن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد لا يخرجون قل لهم أيها الرسول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 وَإِنْ تطيعوه تهتدوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا البلاغ الْمُبِينُ قُلْ أَيُّهَا الرَّسُولُ لِهَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ فَإِن تَتَوَلَّوْا عَمَّا أُمِرْتُمْ بِهِ مِنْ طَاعَتِهِمَا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ هُوَ مَا كُلِّفَ بِهِ مِنَ التَّبْلِيغِ وَعَلَيْكُمْ أَنْتُم مَا كلفتم به من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 في ثلاثة أوقات من قبل صلاة الصبح وقت إبدال ثياب النوم بثياب اليقظة وفي وقت الظهيرة حين تخلعون ثيابكم للقيلولة وبعد صلاة العشاء لأنه وقت نومكم وخلع ثياب اليقظة ولبس ثياب النوم هذه ثلاثة أوقات عورات لكم لا يدخلون فيها عليكم إلا بعد إذن منكم ليس عليكم حرج في دخولهم دون استئذان.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 فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم والعجائز التي قعدنا عن الحيط والحمل لكبرهن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 ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا على أن أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمماتكم. أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم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 او ما وكلتم على حفظه من البيوت مثل حارس البستان ولا حرج في الاكل من بيوت صديقكم لطيب نفسه عاده بذلك ليس عليكم اثم ان تاكلوا مجتمعين او فرادا فاذا دخلتم بيوتا مثل البيوت المذكوره وغيرها فسلموا على من فيها بان تقولوا السلام عليكم فان لم يكن فيها احد فسلموا على انفسكم بان تقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين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 إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض سأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم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 فليحذر الذين يخالفون امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصيبهم الله بمحنه وبلاء او يصيبهم بعذاب موجع لا صبر لهم عليه الا إن لله ما في السماوات والارض قَد يَعْلَمُ مَا أَن عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ وَحْدَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خَلْقًا وَمُلْكًا وَتَدْبِيرًا إِعْلَمُ مَا أَن تُم إِيَوَانَ النَّاسُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَحْوَالِ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِ